وما دلنا دليل الشرعي قرآنا أو سنة على إيه؟ على الجهاز لنحكم إنها جهاز إنها جهازة ليس اتنتاجا إذا تستمتش من الشيء بلاجبك أو بتنظر بنظريك أو بلاجبك أو بلاجبك أو يعني موقفت الشخصي أو حالات كردسية إن الشيء تناجبك ده دي أحكام شرعية مرضعها يبقى إيه قرآنا وسنة فإذا توقينا إذا شكت بالمهارات المائي ولا جاء بلاجبك بلاجبك وإذا تجد الطرارة بطير المال ونجاسته فما على اليقين؟ إنه هو الأصل في الأشياء الطرارة يقول لأنه الأصل لا. المسألة التاسعة قال إن خطي موضع النجاست بثوب أو من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها أو غسل ما يتيقن به غسلها تمشي كده وتمشي كده وإن كان الفتحة أو غسل ما يتيقن هو بغسله أو ما يتيقن هو به بعدد المرات أو بالكمية الماء ما يحصل به الغسل يعني أنا دلوقتي خطي موضى النجاسة في من السياسة بالرغم مثال. يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة يعني أتى على النجاسة لا متى؟ أتى على النجاسة يعني أتى لها يقول أتيت على الطعام فما أبقيت منه شيئا يعني كالس كل أتيت على الأعجاج فما أبقيت منه رجلا ولا مرأة يعني اتى على شيء اي انهاها ذاله لم يبط منه شيئا يقول يعني يرسل حتى يتيقن ان الغسل قد اتى على النجاسة اتى عليها الى اي درجة بان يزيل عين النجاسة واترها يزيل عين هو القدر المصور شرعا يعني لما جاءت قالت ما هو القدر الذي تحصل به الطهارة اذا ما اتطرأت نجاسة على محل طاهر ضربنا مثال التربيزة الاثنى دي تبول عليها ها إنسان أو نزل عليها جزء من دم ها أو من من غائط أو أو نحو هذا الأشياء الطاهرة النجسة النجسة كيف نصل إلى درجة الطهارة نزيل عين النجاسة وأثر النجاسة نزيل عين النجاسة يبقى هو ده طريقة التطهير أن تزيل عين النجاسة وأثرها إلا فيما يشك إزالة الآثري فيه إلا فيما يشك إزالة الآثري فيه زي إيه كده زي ايه؟ عادي دم الحيض النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الحديث امرأة من المسلمات لعلها اتماع بيس المنذج قالت يا رسول الله اني ليس لي الا ثوب واحد فيه اصلي وفيه انام وفيه احيض فيصيبه الدم ماذا افعل؟ قال خد فيه بضلع تمسك الدم جدا متخسر عن شكل ايه؟ شكل البيل الجنب كده او شكل المنكر مثل الارضي جد ايه كده فيان على الايه؟ حتيه بظلع خربشيه كده حتى ما استبتتل الجزء المتصلف ده ثم كرطيه بالماء يعني حديث المرش أو المرض كلا هم عربين فطيح المرش يعني يمتش الهدوم أو يمتش الهدوم حتى يفتل أثر النجاح ثم يصب عليها الماء بالنضح فقالت تبقى بعضه الصفرة والحمرى مكان مكان الغتل قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره يكفيك الماء ولا لضرك أثره؟ لأن ضرك أثر إيه؟ أثر النجسة خلاص تقيت الله ما صطع. مثال آخر فيما ساعة في الشريعة أو يعني تتجاوز الشريعة في أثر النجسة فيه العين خلاص أزيله ولكن بقى الآخر ذي إيه؟ الإيه؟ المني يعني نقول المني صاهر على الراجح لساتي نعم. أيه نعم؟ للستنجاء للستنجاء. والاستجمار بالحجارة، آه؟ يقول والاستجمار بالحجارة أن يحصل الانقاص حتى لا يبقى إلا أثر يدل الماء. يعني ثم ينسح بالحجارة ثلاث مرات حتى تخرج الأخيرة لا أثر بها. طيب إذا هذه الحجارة هي تنسح موضع الغائب هل تذهب أثر مجسم ولا تذهب بعيداً نجاسة؟ عين, عين, عين نجاسة قلنا. نما الأثر موجود أو الأثر هذا لا يدل إلا بالماء. طب إذا بقى هذا الأثر الذي لا يدله إلا الماء يبحث الطارق لا حصل. طب لماذا أعطى الشرع عن هذا الموضوع؟ للتكرر للنجاس هذا موضوع مخرج للإنسان تكرر النجاس فلو اشترط عليه في كل التنجاء والتبراء أن تزيل أثر النجاسة من هذا من المشقة التي رفعها الله عز وجل وكان هذا أيضا من الإيه؟ من الحرج الذي رفعه الله عز وجل عليهم؟ نعم يقول يغسلوا حتى تأذقن أن الغتلة قد أتى على النجاسة كمن تنجفت إحدى كميه دي المسألة بعد كأتنا بقى إن خفى أو خفى موضوع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيفقن به غسلها كمن تنجفت إحدى كميه طبعا لتعرف كميه كم من الأتمام تنجف وبعدين ما عارف أين فيهم كانت ثم مقلوب وبعدين على معدله نسي أي جنه فيهم نجاسة كيف يتصرف يقول كمن تنجفت إحدى كميه ولا يعلم أيهما غسل الكمين يعني عشان يبرأ ويصل إلى اليقين الذي ليس فيه شد يغسل الكمين معه أو تيقن أن السوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها الحل صار بإزاي غسل جميع السوب لتحصل أو لتحصل الطهارة بيقين انت ما تيقن أن فيه وقعت مجلسة بالسوب ولكن في أي مكان لا تزل فكيف تخرج وتبرأ غمتك بأداء الواجب الشرعي ثابت للثوبة جميعهم واضح الأمر المتألة العشرة وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما كيم وتركهما اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما فكيف يشتبه الماء الطاهر بنجس الماء الطاهر إيه هو هو الطهور الباقي على أفضل القتل طيب كيف يشتبه مع ماء نجس في اي حالة من حالات التنجس اوكيني الكلام ده ماذا أفضل نعم احسنت اذا كان الماء المتنجس تنجس بنجاسة لا تغير اوصاكا وامت بيكون امت يتنجس الماء مع عدم التغير قليل. قليل. اذا كان قليلا محدد قليل ما دون الكلتين. طيب. يبقى هنا دلوقتي المسألة دي مش مطلقة مسألة اشتباه النجس بغير النجس ليست مطلقة وانما هي في طرق علميها نفهم المفألة ايه هي الصورة ماء قليل متنجف بنجاة لم تغير شيئا من اوصفه الثلاث لا لون ولا طعم ولا رائحة دي مدربنا نفهم في الصباح قلنا ايه كوم من ماء كبير وبعدين في قطرات من بول انا متأكد ان قطرات البول موجودة فيه ولكن لم تؤكد فيه بتغيير الطعم ولا اللون ولا الرائحة اذا هو يشتبه مع هذه الحالة مع الماء النظيف ولا لا يشتبه اشتبه تمام فتحصل المفألة إن طيبت مثلا دخل في حمام وأخبرت أنه تبول في أحد هذه الأنية اللي انت بخزن فيها مين حاطت خانا ستيت جراجل في ها في, في الحمام والولد لك أنا عملت حمام في واحد من دول في المشعار بقى عندك ثلاثة أربع ها ثلاثة أربع أنية أحدها نجت بيقين على مذهبه فأنه ينجس وإن لم يتغير هل تفهم معي؟ هل الأصل إحنا مقصرينه في صفحة فأرجو ألا ينسى لأن كل مسألة هترجحها هتبنا عليها مسألة ثانية تمام فهتعمل ازاي فهينا تأتي المسألة إن اشتبه ماء طاهر بنجد ولم يجد غيره ما مش لاي مفيش حاجة تلك ترجع هم اتنين واحد نجد وواحد طاهر واحد نجد بيقين لا بعينه انا معرفش انه فيه واحد طاهر بيقين لا بعينه يعني ايه لا بعينه يعني معرفوش على وجه التعيين بس هو فيه واحد طاهر وفي واحد نجد تبول فيه الغلام اعمل ايه فهينا بقول تركهما وتيمن يسيج ده ويسيج ده طيب طب ما يطلبش من ده مرة ومن ده مرة ولا لا ليه حيصيب <تكلمة> النجاة اللي فيه طيب يتحرق يقترع مثلا دي من القرعة ليه طيب لماذا لا يفرج بالتحدي مفيش مرجحات التحري تحري نرجع للمرجحات ما مشتبه لماذا لا يعمل بالتحري ها الشك يبقى موجود ليه ليه الشك يبقى موجود عشان ايه عشان انت مواتد مواتد ها لا لا لا بنقول لي ان التحري لا يكون إلا في الضرورات ولا ضروره والوضوء ضرورة؟ الوضوء من الضرورات طب ليه لأنه ليه ني بديل ليه بديل التيمم اللي ليه بدل ما يبقاش في الضرورة الضروره اللي هي خلاص يا ديه يا يا الحرج والمشقه انما دلوقتي خلاص انت عندك ما عاد انت اهو اما اريق على الارض ما عادش يجوز او قذذ عليك الماء او استقمي عليك بنصحه الطهاره به بما لا فحل خلاص انا عندي بدل هعمل ايه اتيمم خلاص فاحملنوا هنا وانشئ بها ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما ليه تركهما ما يرميهم في الماء يرميهم في قاعدة الحمام وخلاص خلصنا منهم راح يهدر مال جائز التصرف به بيقين بس مش عارف واقفين تمام طب طب حنكليهم كده يبقى له واقفين يمكن تزول النجاسة من احدهمها بيصاب باحدهم على الاخر تكون الماء كله ايه كثير اكثر من كلتهم ولم يتغير يبقى طاهر اكماعا صح الله غلط الماء المتغير غير المتغير غير المتغير واكثر من كلتهم واقع في نجاسة طاهر ولا نجس في خلاف ولا في خلاف؟ مفيش خلاف ده مجمع علم. يبقى انا دلوقتي لو قلنا مثلا ان احد احد الاقين اقل من كله والثاني كلتين في اكتر حطيتهم على بعض بقى المجموعه كان ثلاث خلال مثلا تمام غير متغير يبقى ده ايه طاهر باجماع او ده التطابق عشان كده قال لك ايه تركهما ما بلا اراقه تمام فهنحط قيده هنا وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمن وتركهما تقول بلا اراقه ولا تحرم بلا ما حاجش تحرم بالنون تحربيت عشان ايه هو نجرى فانت هتحذف الايه ياء النقل المقص دي وتحط مكانها كسرتين تيمن وتركهما بلا اراقه عشان ان الله لا يحب الفساد وان الله عز وجل حرم علينا اضاعه المال والمال هذا من العين والماء الماء من جمله الأموال بلا أراقة ولا تحري. بنقول ولأن التحرين لا يكون إلا مع الضرورة ولا ضرورة ها هنا ولأن التحرين يكون مع الضرورة ولا ضرورة ها نعم المسألة الحديث عشر وإن اشتبه صهور بطهر وإن اشتبه صهور بطهر توضع من كل واحد منهما صهور بطهر أنت الشبك انت يا شباب طب قلنا الماء الطهور اللي هو ايه ثاني الباقي على اصله في والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره قد ذكر له امثله في المسجد الماء المستعمل تمام الماء المستعمل المتغير ايه هو الماء المستعمل لا مش الباقي من الوضوء الباقي ده منفصل إنما المستعمل والمنفصل عن الاعضاء المنفصل عن الاعضاء واديت لكم مثال واحد عنده مثلا اناء في ماء طب و إناء فاضي ياخد من الماء الطهور ده مطمض ويمج بالماء الايه في إناء فاضي يغسل وشه في الفاضي يغسل إيده في الفاضي يغسل رجله في الفاضي يجمع ماء ولا ما تجمعش أو الماء المنفصل في ده بعد ما غسل في ماء ايه متماثل في الغرض لا تغير وشكله ما طب راح واحد مالي جردل من المهدى بدأ يجمع فاضي يعني هو الماء المنفصل ده كيف في حاجه عمل منه برميل باخد كده وجاب برميل ماء ثاني هذا لا تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته ونفس الثاني نفس المساله يبقى هنا حصل اشتباه ولا ما حصلش حتى في القول بأن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطاهر من غيره. واحنا وإحنا قلنا أننا راجح أنه إيه؟ فهو طهور المعنى هي؟ هحصل مسائل في الشبادي وأنا لا لا تحصل هذه لا ترد على خيارتنا في لا ترد هذه المثل. المسائل ولا أو يعني مستغربين من الدخلات؟ إن عادي أنا أبنينك على اللي أنت درجته خلاص ماشي إنت من ساعتين السكر خلاص يعني شرعنا في الساعة الثالثة خلاص إنت جبرت إيش رأيه يبقى بقى عندك أسول ترد إليها وتحاكم إليها يبقى في المسألة الأولى وإذ اشتبه ماء طاهر بندك مبني على الراجع عندنا اللي هو ينجس الماء القليل إن وقعت فيه نجاة وإن تتغير هنا يحصل الاشتباه وفي المسألة الثانية وإذ اشتبه طهور زيدة من الحنفج بطاهر غير مطاهر إمتى يحصل؟ هل هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه بشيء طاهر؟ لا مع التغير لا يحصل الاشتباه يعني لو احنا جبنا ماء من ده وحطينا فيه صبغ الجسم اتحول الماء لونه ايه اسود مثلا او بني او اكثر زي اللون اللي تحت الصوره دي اي حد يشوف الماء ده ابتدائا كده يقول عليه ايه ما مش هقوله دي بحاول صبغه محلول ملون صح طب طاهر ولا مجس بناء على بناء على افطار يبقى مع تغير اللون والطعم والرائحة يحصل اشتباه ما يحصلش اشتباه ما يحصلش اشتباه. اشتباه مع تغير الشكل ما يحصلش اشتباه يحصل الاشتباه في مساله اللي هي مساله الايه عدم. عدم التغير طب الماء الطاهر بنفسه غير المطهر غيره وغير المتغير اللي هو ايه المستعمل على قول صاحب الكتاب وصلك ولا لسه <تصفيق> إحنا عايزين نشد شويه احنا عايزين نبدا الا 50 على الأقل في متن الكتاب الليله قبل غروب الشمس إن شاء الله غروب. اشتبها أو اليوم قبل امس يقول وان استوبها او اشابهها طهور طهور بطاهره ايه الحل بلدات المسألة هتنتحق فيها هقول لك يعني اذكر التصرف الفتحي المعتمد والراضح بالدليل في المسألتين الاثيتين اشتبه طهور بنجس اذكر تصور المسألة ثم اذكر المهر يتحفل المسألة الثانية اشتبه طاهر بنجس ايه هو التكييف التصور المسألة تيتحفل وبعدين ايه المهر يتحفل في الاولان قال تيمم وطركهما احنا قلنا بلا اراقة ولا تحفل وفي الثانية قال لنا يتوضا من كل واحد منهما مره وصلى صلاه واحده لانه اذا فعل ذلك حصلت له الطهاره بيقين مفهوم ولا طيب انا هصدقكم ولكن حفظك. بنقول دلوقتي ماء طهور اهو اشتبه بماء طاهر غير متغير اللي هو المستعمل انا انا المستعمل على مذهبه لا يرفع الحج تمام ففي الحل هنا قال لك تعمل ايه قال تتوضى من ده مرة ومن ده مرة انت خسران حاجة لما تحط مطهر على بدنك فطول ما انت جنت ما انتش شرعي تمام كده طيب هنا دلوقتي انت اثبت الطهارة بيقين لان واحده صحيحه تانية ما مطهر بس كان واحد اتوضى وراح حاطط ريحه اتوضى وراح حاطط عطر على نفسه هيجرى له هذا ولا شيء فهو طاهر ووضوه سليم تمام كده يبقى كده حصلت له الطهارة بيقين ماشي كده طيب في الأولانية قلنا يتيمن بلا إرافل إنه لو قلنا يتوبأ من أحدهما ولو مرة هيطيب النجاسة بيقين ننفعش المتلبس بالنجاسة بيصور طيب في المسألة الثانية واردة على الاختيار ولا غير واردة غير واردة لأن راجع عندنا أن الماء المستعمل فهو أن الاجتباه مش هيفكر أنا مشرف عليه ولكن استعينوا بالله هتسمعها تاني إن شاء الله في الشرح هتراجعها هتلاقي نفسين نعم نعم صلى صلاة واحدة لان بعض الناس يقولوا صلى صلاتين يتوضأ ويصلي ويتوضأ ويصلي هو الا نعمل سمشكل لده التكرار لان النبي ناها أنت صلى صلاة في يومين مرة تيس فانا هصلى صلاة واحدة بينها أجازه الله عز وجل لي بما اتقيت الله ما استطعت وبعدين أصلى صلاة وخلاط نسان لا صلى صلاة واحدة يعني لا يكرر الصلاة تمام وعيبا يارد عليه انه صلى صلاة واحدة فلا يصلي بها صلاة جبيدة يعني يصلي أنواعه يلزم أن يتحرى كل مرة في المسألة لأن ممكن حد يخبره تمام أو ممكن يكون هو عنده بعض أمرات ترد عليه إذا إذا ما يتحذى المأین أنا الراجل نواصه هو يصلي بيه طول اليوم وكدام أفضل مسألة غير ورد يعني حتى لو هو عارف إن هذا ما مستعمل أفضل وتوضأ به ما قول السادة الفقهاء الأديلا الحاضرين ما تقولون فيه تصحيب طارة عارف تصحيب طارة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجف صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجف وزاد صلاة لأنه أمكنه تأذية فرضه بيقين من غير ما شفه وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجف صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجف بعاده الثوب النظيف يعني عنده مثلا ثلاث ايابنا ثلاث يعني مثلا هنا ايه الثياب ظاهره بالثياب نجسه كل الثياب كام ثمن ثياب فهيلبس كل مرة ثوب يستر العوره يعني لما نتكلم عن الثياب لازم تستر العورة مش بنتكلم مثلا على ولا بنتكلم على الجليزر اللي بنلبس فوق القميص وتحتيه لا بنتكلم على الثوب الذي يستر العورة اللي هو يلزم أن يلبسه ويصل اما ان كان في غيره عنه خلاص انا حطيت نفس المثال ليه يبقى احنا نتصور الماده كامله هنتكلم في تفصييلها يدأ إن اجتهدت في ثياب الطاهرة التي يلزمه لفتوها ليستر عورته في الصلاة. يعني لو فرضنا إن عنده الإزار متيقن طهرته ولكن يشك في نجاحة في نجاسة الأرضية اللي فوق. هاي ما يلزمنيش. أنا مش عايز الرداء. أنا يلزمني الإزار من الصدر إلى الرقبة. تمام؟ الأمش مش في المسألة. طب لو قلنا إن الأزرق اللي يلف بها وسط الأسفل ومش لازم تحتها ملابس تستر عورته المغلظة هي اللي حصل في المسألة دي. فهي في المسألة. سبهت الثياب الصهيرة التي يلزمه لبسوها لستر عوراته بالصلاة بثياب النجسة من نفس النوع برضا مما يلزمه لبسها مما أتطر فيه العورات هيعمل ايه؟ هيروح جايه بالثياب دي كلها ويبدأ يلبس كل يسوف ايه اللي يبسو العورة ويصلي صلاة والثاني صلي صلاة والثالث يزيد صلاة كمان بعدد النجس ويزيد صلاة على ثاني بقى هو أدم عليه وديادة فحصلت له الصلاة الطائحة بيقين وده مبني على ايه؟ اذا اذا تشبه الثياب النجسه بثياب غير نجسه اديني تفوض ايوه احسن وقع طابها البول ثم جف ولا رائحة له ولا اثر بالطعم ولا نحو هذا فبالصورة دي احنا نسلم بان الثوبه تكون نجسه ليه بان طاره في الحاله في ده المساله دلوقتي تمام احنا عندنا متادين اثنين غير على للراجح ولا في الايه هتيجي في لما كان هتيجي ان شاء الله تمام يبقى المساله 11 غير واردة على على راجح والمساله 12 غير واردة على الراجل 13 مسألة وتوبت لونات الكلب والخنزير تبع احداهن بالتراب ده في دماغنا قبلنا جدا طيب اولا نابد ان نعلم ان نجاسه تنقسم الى ثلاثه اقسام من حيث المشقه والتيسير نجاسه مغلظة شدد الشرع في تطهيرها ونجاسته متوسطة ونجاسته مخفته نجاسته ثلاث اقسام نجاسته مغلظه ونجاسته متوسطة ونجاسته مخفته نجاسته المغلظه شكل ايه شكل نجاسته الكل والتمثير عند الحنابلة والايه والشافعي نجاسته الكلب نجاسته عند جمهور العلماء نجاسته مغلظه ليه ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في غسل نجاسته الكلب ما لم يشدد في غيره قال ايه فهو اناء احدكم اذا ولغ فيه كلبا يثله سبعاً في أي نجاس للنجاسة سبعاً جيب كده بنطل الشرع أبداً هي نجاسة الكلب والحنابلة والشافعية قاتوا الكنزير عليه قالوا لأنه مثله بل أكبر ده كلامهم تمام؟ فأينا بيقول إيه؟ وتغسل نجاسة الكلب ده بالنص والكنزير خياسة كم مرة؟ سبعاً لأنها نجاسة إيه؟ هم لأنها نجاسة مغلبة يعني شدد الشرع في تطهيرها ما لم يشد في غيرها بقوله عليه صلوات والسلام إذا ولغ الكلب في إناء حديث فليصير سبعا إحدىهن بالتراب فبالتراب واجب ولا مستحب وضع التراب في الماء عند غسل إيه الماء الإناء من ولغ الكلب وضع التراب واجب ولا مستحب سلف العلماء في ذلك سلف العلماء في ذلك وذهب أحمد والشافعي والظاهرية إلى وجوب التكريب لا بد من وضع التراب آه الشافعية معذرة حالمالية والحنفيه قالوا لا هذا يستحب يعني الغسل سبعا واجب الغسل سبعا واجب ولكن يستحب التكريم طب يستحب قالوا لان الروايات في التكريم مضطربه فاكيد هي ولا ده هو ترتيب ولا الثامنه كل ده ورد دليل والروايات بالتراب يعني ممكن تبقى الثانيه الثالثه الرابعه خمسه السادسه ها اولى بالتراب ادي رقم 1 بالتراب ادي رقم تمام دمان كده يبقى هنا دلوقتي اتطربت الروايات على قول بعض أهل العلم من الحنفية والمالكية فقالوا خلاص يبقى احنا عشان ما ننتمشي الإنسان بأمر مضطر ولا وجوبة مع الاضطراب يبقى احنا نقول التدريب ماله مستحب ولكن الظاهب والراجح والأشفى والصواب قولوا الحنبلة والشافعية والظاهرية أن التدريب واجب لأن الروايات قد جاء بالتعيين أولاهن بالتراب في إحدى هن لو وردت وصحت كانت مطلقة فتحمل على المقيد أما فليعفره الثامنة بالتراب فهذه رواية شاذة والشاذ لا يعول عليه بالأحكام لأنه من أقسام شديد الضعف تمام؟ وإحنا قلنا الشاذ يتقوى وتقوى به ولا لا؟ نصف البالكونية شاذ يتقوى ويتقوى به ولا لا؟ ليه؟ لأنه من أقسام شديد الضعف طيب أحكام وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا قلنا نجاسة الكلب بالنص والخنزير بالقياس احدهن بالتراب وجوبا ولا استحبابا الراجح وجوبا لقول صلى في الحديث قال فنقيس عليه الخنزير فنقيس عدده سلام حمبيله والشفعي قال فنقيس عليه الخنزير ونقول الاصل عدم وجوب تتبيع نجاسة الخنزير الا بدليل وايضا لأنه هناك تعارض بين أهل العلم وإختلاف هل يدخل القياس في باب النجاسات؟ المسألة هل يدخل القياس في باب النجاسات؟ ولا النجاسات أن النجاسات لا تعرف إلا بالنصر لأشبه الصواب أن النجاسات لا تعرف إلا بالنصر الوال أن نقياس شيء على شيء فهدف فيه من الإيه؟ من المقاطرة في مجلس تعريفنا أن أنواع النجاسات كان نوع أول نوع النجاسة المغلظة وهي نجاسة السلل عند الجمهور والتنزير عند الشافعيه والحنابلة قياسا والأشبه الافيه الاشبه الافيه يبقى النجاة المولدة نجاة السلبي ويدخل فيها نجاة دم الحيض أيضا لأن النبي شدد في دم الحيض صراحه وقال تحطه بضلع ثم تقرصه باظافرها ثم تنظحه بالماء كل المراحل مراحل الكتاب دي تقريب. تمام النجاة المتوسطة هي عامة النجاة البول الغائط آه بول الغلام بول الذرية بول ما يكلح الميتات إلى آخره هذا يسمى النجاة المتوسطة تمام يعني يكفي فيها غمر المكان بالماء وتثيره بالماء وإفاضة الماء في 4 أيام عدد النجاة المختفة وهي المذئ وبول صبي ذكر نجاة المختفة الماذي ماذي فحل الرجل البالغ وبول صبي ذكر ويوجد فيها الإيه الرش سف من الماء فانضحه هو ترش رشا كثيفا يكفي بلا مرس ولا مرش ولا طب ولا عدد تكرار غسل مسألة ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث يبقى هو عند الحنابلة قسم عند الحناب لها نجاسة قسم اثنين قسم الاول نجاسة القلب والخنزيخ وسائر النجاسات تمام ده القسم التاني الثالث هيجيبه في بول الخبيل لو دي بات عملنا كان في اسم الاثي مغلظة مخففة مطار قال في المغلظة اللي هي الكرب والشنزير عنده طبسة كان سمع مرات إحداهن بالتراث يعني هو بتعمل كده مع الخنزير برضه تمام قال لنا ويجزئ في سائر النجاسات سأفي ثلاث منقية أو منقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده واجه الاستدلاع من الحديث قال علّل بوهم النجاس كانت النجاسة متوهمة أوجد معها الغفل ثلاثاً فكيف بالنجاسة المتيقنة يا من باب أو قال علّل بوهم النجاسة ولا يزيل واهما النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما إلا ما يزيله حقيقتها، يبقى النجاسة متوهمة لا لا لا تبرأ أنت منها إلا بثلاث أفلام، إذن هذا دليل على أن إيه المتحقق يبدأ في كم ثلاث أفلام، وقال عليه الصلاة والسلام إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثه أحجار منفية، وأنه يستنجح من غرما بالحذار، يستجمع، تفي كما حصل ثلاث مثلاً. تمام، اشوا عد ياخد كالتونة مناديل بتاعك عربية نأم وخش يستنجي بيعها تخاعة جوع من ينسح ليه هذا واسبت ثلاث مسحات منطية هذا رسول الله محمد أطهر الخلق كان يتبقى تمام؟ أحزار أنت؟ هل أنت أحرق على التغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقشى أو أطهل لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع يلا هنا الرواية الأولى في المذهب أن نجاسة الكلب والمنديل ترسل سائر النجاسات ترسل ثلاثا طمع. وعنه رواية قال سبع مرات في غير نجاسة الكلب والكنزيري قياسا عليها يبقى كل الأنجاس تغسل سبعا دعوا في المذهب برضو وعنه مرة يعني ايه مرة تغسل جميع الأنجاس غير نجاسات الكلب والكنزيري مرة قياسا على النجاسات على الأرض يبقى تحصل من هذا أم المذهب في كم رواية في غسل النجاسات ثلاث روايات الرواية الأولى نجاسة الكلب والكنزير سبعا وسائرها ثلاثة الثانية سبعا للجميع تمام الثالثة سبعا في الكلب والكنزير ومرة واحدة في باقي النجاسات الراجح الرواية الثالثة أنها مرة واحدة بمكاثرتها بالماء بالصب عليها أو بغسلها أو النص الشديد أو نحو هذا وساقا للشافعي رحمه الله تعالى هو الكياس على النبي فتي على الأرض تمام كلام؟ طيب المسألة خمسة عشرة وإن كانت النجاسة على الأرض فصدبة واحدة تذهب بعينها تذهب بعينه رجاءاً أتذيله أتذيبه ويعني مقصود بالعين مش الأثر تمام؟ ليه؟ لأن تبعش كيل أثر من الأرض الأرض تتشرب بعض النجاس ولكن يكفيك العين فقط كل نجاسة في الإزالة إحنا بنزلنا نحاكتين اثنين إيه وإيه؟ العين أثر ولكن إذا كانت على الأرض يكفي إزالة العين فقط لأن الأثر تحرك شديد إن إحنا وده في رد على مين؟ الحنفين بيقولوا إزاي, تزا... ازاي تطاهر النجاسة على الأرض قال هن... هن... هن... هنحفر بقعة النجاسة يعني واحد تبول على أرض رخوة تقوم تحفرها تمام حتى تصل إلى المكان الجاف وتشيل الصراط ده كريمين وبعدين تصب عليها الماء على الأرض الحفرة وما طبعا استدل ببعض الحديث الطيب، التي ورد فيها الحفر، وإذا لبث من مكانه وصب الماء، لكن هذا لا يعول عليه في في باب الأحكام، فلا يجوز العمل بالحديث الطيب في الإيه في الأحكام ولا في العقائد. لابد نرجع في المثال نوعه يكفي عليه صب الماء من غير مراعاة عدد، صب الماء من غير مراعاة عدد. بيقول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي صبوا على رؤل الأعرابي ذنوبا من ماء وفي رواية فجلا من ماء هو الجردل يعني الدلو المعرف بيقولوا السجل يعني الممتلئة والذنوب اللي هي قاربة في الكلام والدلو تنقل الدلو هي تاريخها فقط إن فاضي منقل علىها دلو هي فيها مية منقل علىها ذنوب أو سجل حسب كمية الماء اللي فيها ما الآن تبقى سجل قاربت امتلاتي بأذنوب طبعا ما ربط السلس العرابي نهو دفل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأله عن شراء الإسلام فلما ترفق به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأى من الصحابة غيره ايه اللي حصل؟ هو بالمسجد داخل كده النبي صلى الله عليه وسلم عن بالي يسأل وهو يسأله النبي بيجاوش فما لبث عن باله في ناحية المسجد ام اين كده فوس الناس ورح وكد جانبه ورح متبول عرابي جل لم يتعلم الجيل في دي مش شك ما يعني نقول أنه يعني لم يحق الله تأذير مش حضاري ذي أهل المدينة فما لدي فأمبال في ناحية المسجد فهموا به أو هموا أن يقعوا به حيضربوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه لا تقطع عليه بولته سيبوه شبحة رحمة بيان الرجل حتى انتهى من في المسجد حتى انتهى من بولته و هذا فيه نوع من الترفق صلى الله عليه وسلم ترفق النبي بالأمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم لأن طبعا هذه من رحمه. دلوقتي أنت لو ترأت وانساني فرط الطير. اتجى إلى ال طبعًا الحاجة وإلى التباؤل بعدين تأطع علم الرهض يتضرر تضرر شديد. وأيضًا في بعض نوع من أنواع تقليل المسجد. لإن أنت لو إنسان بيتبول وهو متجرد من ثيابه وقتم سهميد بيحيقلي. هيتباؤل في أكثر من مكان. هي هينشر المسائل لما النجاة في أكثر من مكان. بس تقليل المسجد خليه بقى خلاص. مؤثر مكان واحد خليه له. ما تقولش مكان آخر. نعم. وفي سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر المعروف. والنهي عن المنكر أنك والا لم تدهل المنكر تقلله وهذا خير لكم فقال رجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا طرحا احدا معنا فقال يعني هو عشان هو فعل من الصحابة رضي الله عنه في يعني عايز يدعي لهم من وراي ورا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا طرحا احدا معنا فقال النبي لقد تحجرت وافئنا لقد تحجرت يعني ضيعت وتعني لو رحمة الله ورحمتي وتعبت مثالة 16 يقول ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام الذي لم يأكل الطعام النضح يجزئ النضح وده دليل على أن نجاسة بول الغلام إيه؟ نجاسة محفقة هذا القسم الثالث من أفثان النجاسة قال وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينها لما رأت أم قيس بنت محفن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلته في إجره فبال على ثوبه فدعى بما فنضحه ولم يغسله وهذا مستفق عليه في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد المسلمين وكلنا الصبيب أقول عليه لا يهدع كفزع أحدنا رام الولد في الأرض أو انسك انسك حاجة شكل لا فركه حتى فضع جثه ولم يزع الصبيب صلى الله عليه وسلم رحمة المهداف لا لما انا اتعست حطيتنا اولادين على الأقل بعض الناس مثلا بيقول لي لو الولد هات ولد فبتدي الولد روح عليه هو ايه ايه لما زعق وذاق الولد وكلامنا كده وانفعل طبعا بيرثينا في خاطر الولد بيحصل بينك وبين وحشه وانت متتصور ولد ما بيفهمش بيرثين الوحشه اللي انت بتوصلها للولد يكبر ولد لا مش عارف يفهم مع ابوه بينه وبينه حاجة للبول من زمان لما كنت انت بتزعقني و يعني ايه بتنهارني وكذا وزي ما انت لقيت نفسك لا قد ما تعرفش تقعد مع ابوه لأن أبوه كان إي لايت على السلم كان هو الولد الصغير ففيه رحمة النبي صلى الله المسلمين وده مش ابنه ولا حد فتخيل بقى لما يكون ابنه حكون أشد رحمة لأن هذا أمر جبيل يعني طبعا علماء تكلموا في مسألة التفريق بين بؤل ال إي الغلام وبؤل الجارية صغيرة فمنهم من قال بالتفريق ورجمه أهل العلم منهم من قال بالتفريق بين بؤل الغلام وبؤل الجارية الحديث علي يغسل من بؤل الجارية ويرش وفى بعض الروايات ينضح من بول الغلام يغسل من بول الجارية بنت يعني الولثاء ويرش أو ينضح من بول الغلام يعني الذكر وذهب بعض آهر العلم إلى عدم التفريق فقال بالغسل فيهما يغسل دهوث وحبيه وحبيه حج عليه تمام لأنه جمع بينهما ودم يقتد التغايل قال ينضح وقال يغسل يعني أزل بعض وبعضهم قال بعدم التفريق في كل ذكر قال ينضح بول كل ذكر وإن كان شيطا متناً ده مين ده؟ شبه مين الكلام ده؟ كلام الزن قال لك مش قال ينضح من بول الذكر والذكر ده اللي عنده يوم واللي عنده ميس سنة ذكر يبقى بول الرجل ينضح ولا يجب فيه الغث طبعا هذا الكلام يعني فيه من النظر المسيح فالذي عليه الجمهور الذي هو أوفق وأحضى وأولى بالأدلة قول من قال بالتفريق بين بول صبيه ذكر الذي لم لم يجتهد طعانه بدلا عن الرضاعة وبين بول الجارية التي في نفس السن فإذا تبر الحب واحد، يعني كبر الغلام كبرت البينكريف ويغسل جاسعاً متوسط طيب ليه التفديق بين غلام وبين الجارية؟ كلام لأهل العهد بعض أهل العلم السيد بعضهم قال لأن بول الجارية أنتاً وأخبث ولا دليل عليك وبعضهم قال لأن بول الجارية أكثر انتشارا من بول الغلام وإن لعبرة الانتشار عبرة بالمستقرة في النهاية هذه كمية تقول دي ودي ما فيش فرق إنما كنا هذا قبل بانتشار هذا راحل بغير انتشار هذا لا يؤثر في الحكم والأشبه بالصواب قول من قال إنه لمراعاة حال نفسيية الآباء والأمهات إزاي لأن الآباء والأمهات يولعون بحمل الذكران ما لا يولعون بحمل الثديات يعني الناس تحب تشيل ولد الصبي ذكر أكثر ما تحب تشيل البنت تمام شوف أي إنسان عنده ولد كده اي واحده في ايده رايح جاي في كل حته انما البنت ما بيشيلهاش لما تيجي تسلم عليهم امه تساعدها او تايبها ثاني ها الا النادر يعني ولكن الجمهور الناس بيعملوا كده فالشرع جاي على إيه؟ على غالب طبائع بني آدم أن رجل الذي يكلف بحب ولده الصغير الصبي ما لا يكلف بحب الذريه لو شدد عليه في بول الغلام هيباء منه والله بترشيل على طول كل شويه ولد بيتبول مش كل الناس من زاويه سار يعني ده اللي صار يعني مش بياكلوا ايدهم الشمال لا ده اللي صار يعني ربنا مستعها عليهم هجيب له انه بامبر 4 مرات في اليوم مش كل الناس بتكونه ذلك فالاصل ان الناس تتبولها كده ولد يتبول في التوب مرة واتنين وتلاته او يغير كل مره التوبقه دي ولكن السيد ان التوب عادي شايف التوب عادي يعني فاشرائياتي لعامة الناس مش للخاص ناس هي القو فده انسان ما عندوش كفولة او حفاظ للاولاد بيتموت ببص ده تمام فهنا دلوقتي هتبول مره بعد مره كل مره قال لك هتتكلف من المشاقة ما لا تضيف هتكره الولد قالك لا خليك انساك مع طبيعتك وديولتك ولا بأس بذلك احمل الولد وانت ما عليك فأسيك النطر ولا يزمك ألغى قال وكذا المذي أو المذي بالتشديد والتفكير وهو الماء الرقيق الذي يخرج من الذكر والأنثى وفي الأنثى أكثر هذا ما لعرفه كثير من الناس هو في النساء, في النساء أكثر ويخرج عند كل شاب عزب أو عند كل كامل الفطولة من الإيه؟ من الرجال عند عند تذكر الجناة أو عند الاستفادة والاتفاق أو عند البرد الشديد أو عند حمل الأشياء الثقيلة أحيانًا يخرج من بعض إن فضات زاد في الرجل كلما كل كثر عليه المدي لأنه عنده مخزوم عنده ما يفصل فيه شهوته ومش متجول ها ولا يأتي بالمحرمات كالعادة التبرية المحرمة مثلا أو نحومان أو لا يقع في زينها أو في الشدود أو نحومان ليس عنده ما يفصل فيه شهوته فيخرج هذا الفضل عن طريق المدي والودي رحمة من الله سبحانه وتعالى بإذاب الطاعين قال وكذا المديو يعني المدي يجري ما جرى له اه بول الغلام الصغير يعني يأتي فيه الايه النضح للغة قال في كيفية تصويره رواية تاني. الاولى يجزي نضحهم ها لما روى تحلب بن حنيف قال كنت ألقي من المدي شدة كنت ألقي من المدي شدة تاني. وعناءا فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثودي منه قال يكفيك أن تأخذ كثر من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه منك أو أصاب منه من الثوبي قال تلمذي حديث صحيح الرواية ثانية في المذهب في كيفية تطغير المذي قال يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منهم قال أما المذي والودي فيرسل ذكره وأنسيه وتوضأ وضوءه للصلاة حديث عنه ابن طالب قال كنت رجلا مزاء يعني يكثر علي المسجع فيه شريف كامل الفحولة والقصوبة ورجولة فيرسل علي هذا المكان قال فاستحييت أو قال كريهت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان امرأة ابنته فاطمة مني جزبنس النبي ومترسل الأحكم بي او جذبين في النبي وكثير المذي هذا امر يخرج الانسان اتكتب اثعالي عبدالفد تمام؟ قال فأرسلت المخبضة ابن الاسود وفي رواية عمار ابن ياسد فتالاه فقال اما المذي والودي لان من يرد عليه المذي يرد عليه الودي وهذا من ايه من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم في الفتوى يسأل عن شيء فيجب فتثين مثلا ام ايه؟ لم يذكرها هاستاذ اما المذي والودي فانسل ذات ركام وتاب أذوته الخلاء، وفي نواتج ذكر الذكرت وأنسى يك السّيّتين، ها، وتوب أذوته الخلاء، غصت ذكراتي، تمام؟ لأن المزيء نجس بقول عامة آل العلم إلا خلاف نادر قديم لم يعد به قائل في إيه في المعاصرين، وأنسى يك على سبيل الاستحباب لتثبيت سائر الشهوة. لتفجير طائرة الشهوة ولأن هذا أمر إيه يرجع المدرسة المدي تفعل وتبعه المدة الزمنية بين المرة والمرة فهنا بيقول الرواة الثانية في المذهب بتقول ها يجب غسله لأن النبي أمر بغسل ذكر منهم ولأنه نجاسة من كبير أشبه الدولة وعنه رواة ثالثة ها أنه كالمني يعني يفرق إن كان جافا ويغسل إن كان رصبا تخذرا وضح الأمر لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ويغفع عن يسيره لأنه يشب التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار اللي هو اللي هي المذي تحصل فيه كم رواب المذهب ثلاث روايات في الأولى ينفي فيه الرش ثانية أنه يجب غسله على كل حال الثالثة أنه جلماني يفرط إن كان جافا ويهصل إن كان رفلا تخذرا يعني مش من باب النجاة والأشبه الرواية الأولى الموافقة لمذهب الأكثرين أنها جاءت على وجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تأخذ كافا من ماء وتفعل بيها كذا ونضحته دور صلى الله عليه وسلم مسألة 18 قل ويعفى عن يتير الدم ويعفى عن يتير الدم ليه؟ لأن مسألة كثير الدم دي مكالة منتهية الدم نجس بإجماع لا خلاف بين أهل الفقه فيه لا خلاف بين أهل الفقه في نجاسة الدم نجاسة عينية أما قول ما قال بالطهارة من المعاصرين ومن يعني نحن نحوهم فهذا قول من الشرود بمثال قول بعيد مفتقر إلى الأدلة بل هو مصادم لها وفيه بحث إن شاء الله أبقى سوف بحث نجاسة الدم طويل طبعا إن ما نقول الشداد أطول مما لا تتحملون فان شاء الله أن أي نخيل على ذبح الإذن الأربعة. قال ويوصى عن يسير الدم في غير المائعات. مين يقول لي تصور المسألة؟ نعم. آه لو ماء مثلا زي كده وقطرنا فيه قطرات من ماء يوسع عن يسير الدم؟ لا. لإن الماء ينجس بالتغيير بأي تغيير. اه. إن اللي بتغير الماء. مش بيتجفهم كان خليل او كثير لما المغيرة حد التغيير اي تغيير فهنا بيقول لنا ويعفى عن يسيل الدم في غير المائعات المائعات زي الزيت مثلا وقع فيه دم من الجسد غيره تمام لا يوقع ان يسيل ماء غيره ادنى تغيير لا يوقع ان يسيل وقع في خل او في اي فائ الاخر في أي ماء من المائعات التي يتناولها الانسان ها قير بالنجاسه ادنى تغيير لا يوقع فبيقول لنا ويعفى عن يثير الدم فين في غير المئعات إذن المقصود بأشياء صلبة زي زي السياب مثلا فاطرت من دم أصارت السياب يوفى عنه يصلي كده أو يصلي كده لا حرجة فيها تمام؟ دم الجراحات واحد رابطه لبن في الجرح بشاشة وكل ماذا الجرح بينزل كده بيطلع دم من برة هعمل إيه؟ نعم خياطه هيلحمه بخلاطه وكده عبره عمال يجب دم كل شيء عمال يمقر يوفى عن يسيره ويصلي على ذلك يصلي على ذلك ما زالت طحابة يصلون في دراحتهم وهذا ستجدون مخصوصة في البحث ان شاء الله نعم يقول ويوفى عن يسير الدم في غير المائعات وما تولد منه من ايه من الدم كالقيح والصديد نعم لأنه لا يمكن التحرز منه جهده من الجراحات الجراحة أصلا كلا جدا أم ما يجيب دم وبعدين إذا استقيت الله ما استطعت ربطت الجرح وخيطت الجرح وضمت تعليه وخيطت وخيطت دم حتي من إيه لا يفاجد الله نفسه إلى رسوله يقول فإن الغالب أن الإنسان لا يقل من حكة أو بسرة حكة يعني الهرش واحد بهرش ممكن يجرح نفسه ها مع الهرش ممكن يجرح جرح يسير جدا سيدها القطوات من دم لسفيفة هل يقل عنه ضغطها راح تجيب صديق أو جيب مزة أو فيح ها؟ هذا يعني هذا الناس ممكن تجدها في أبدانهم ولكن جاء الشرى برفع الحرض وعدم الإطاعة في الشيء في, في يعني يقول فإن الغالب أن الإنسان لا يطلو من حكة أو بكرة وروي عن جماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا اللي اجمع الدم؟ لا، تفار في الدم؟ لا الاجمع في, في, في التفكير او في العفو عن اليسير في دم الجراحات وغيرها وحد اليسير هو ما لا يفحش في الناس مسألة هل جزبنا من اول كتاب لاخره مسألة بالتقدير والقاعدة ان التقدير بابه التوكير التقدير الطهرات القليل والكثير النجاسات القليل والكثير مسافة القصر القريب والبعيد أيام القصر القليلة والقويلة مدة الإطامة وغيرها المهر قليله وكثيره إلى آخر هذا العورات جزء اليسير والكثير إلى آخر هذا فدي قاعدة التي عايزت كيف تميز بين القليل والكثير بنقول التقدير بابه والتوكير. عشان تقدر وتقول شوية تقول كثير تقول واحد اثنين ثلاث اربعة خص عدد تخط وزن تخط كيل تخط طول تخط ارتفاع، تخط عمق تخط عدد مرات كل ذا لا تتكلم فيه إلا بدليل من الشر هذه معنى قولنا التقدير بابه التوكير وما لا توقيف فيه فمرجعه إلى العرف. كل فتلقائنا التقدير بابه التوكير وما لا توقيف فيه فمرجعه إلى العرف. فقال لنا يوفع عن يسير الدم إيه هو اليسير؟ قال واليثير هو ما لا يدخس في النفس نفس اي انسان لا نفس انسان سليم الطباع لا واحد عفش ها لا يتحمل النجاته عمال بياخد في البول وفي القذر وما ما عندوش مشكله ولو واحد مأثر مجنون اي ذره نجاته قد كده تخليه ما ينامش لا هذا ولا ذا احنا بنقول واليثير ما لا يدخس في النفس المستقره السويه سليمة نعم لقول ابن عباس من يقرأ الجزئية دي من الكتاب ويقول لي تعليقوا عليها من اول وقالة بن لقول ابن عبان اقرأ بص في الكتاب كويس وقول لي ايه اللي موجود قدامك الكلام ده فيه صحة ولا فيه غلط ولا فيه ايه وبسرعة عشان وقت ايه اللي بيصح صحة يقول ابن عمال وضبط. واحد واحد انت ايه اللي مش منضبط ده لا لسه كده نعم خالص خالص يبقى مقلوبه فيها تاخير غيره ليه لانها كده شكلها ايه؟ ايوه شكلها كده تمام انا عارف ان انت ما تعرفش الاصل منين علمك انا بس انت فهمتها وده دليل انك نورت حقيقة يعني انت تفهم صح لأن المسألة كلها متعلقة بعلامات الترثيم وأنا عارف أن أنت لا تشارك علامات الترثيم كويس بس كويس أنك فاهم وكبالك كذلك؟ لأن الكلام شكله كده لأي إنسان محقق حيث يطرق الكلام؟ لقول ابن عباس قال الخلال الذي استفر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كله إنسان يبقى مين اللي عن مين؟ ابن عباس بيروا عن الخلال ده الخلال ده من أصحاب الإمام أحمد بينه وبين <تصفيق> ابن, ابن عباس قرون من الزمان <تصفيق> <آه>؟ <تصفيق> نعم ايوة طيب هنا في هنا لقول عباس لقول ابن عباس اللي خلص وبعدين بيبدأ كلام جديد قال الخلال الذي استقر عليه قوله هو مين لا سليمان احمد مش ده من سليمان او من اصحابه يقول قال الخلال الذي استقر عليه قوله اي احمد رحمه الله ان الفاحشة ما يستدهشه كل انسان في نفسه كل انسان ايه سليم الفطرة سويه طب القطأ فين حدة؟ في علامات الترقيم قول ابن عباس وحاطف نقطتين فوق بعض يعني كأن الكلام اللي جاي ده متعلق بالجملة دي تمام؟ يبقى الاصل نحن حصل الله الترقيم نحط هنا ايه؟ نقطة واحدة بس خد بالك من دي؟ عاجل تبقى ياخذ كده منتبه الكتاب مش عمال اي كان عمال اي وقال ابن عباس رجال منفعش تكون يا تذ فهمت بقى جد هذا الى فهمك ان القطأ فين؟ لقول ابن عباس اللي خلى ده دول. لو كان في نقطة واحدة بس ما كانش هتيجي الهتة بقى لقول ابن عباس خلص يعني الكلام خلص كده وحنجي نبدأ كلام جديد قال الخلال وتحطه نقطتين بقى الكلام ده اللي جاي بتاع الخلال الذي استقر عليه قول احمد ان الفاحشة ما يستفره اعي ما يستفحشه كله اليساني في نفسه وصلت؟ طيب انا احيانا بحب النصف اللي فيها تضحيل عشان بعثها شغل مرة بصير كتاب يشتايل علي ابن القيم من اخر ما ايه كل عليه في يعني؟ ف طابعه سيئه يا ليتها ما طبعت قال لي ما لها شيخ فيها ايه قلت له مريم دي تصحك قال له ما ني اللي اشتغل فيه اما قلت انت تاخد انت البستاشيه من على 1000 ما تاخد انت الحاجات دي هتبقى فيها شغل يعني كويس انما تاخد طابعه مريحه كده لا منفعش المساله 13 قال ومني الادبي طاهر نعم وماني الادبي طاهر رجلا كان امراه وهتبني المراه نعم لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت او كانت تفريك المنية من سوق رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو جاد تفتير هو عرضه يقول ولأنه باب خلق الآدمي أشبه الطين قيأة بعيدة وعنه رواية أنه نجف ويوفى عن يسيره كالدني يبقى طهارة في المنية ونجاستها متفق عليها ولا مختلف فيها ده أكبر دليل من المذهب في الوقتين هم وحد يقول لي مجمع عن الإمام أحمد بيناقب نفسه ده هو عنده روايتي رواية يوفق بها الأكترين من الجمهور وهو إيه طهارة مني الآدمي تمام للحديث الحديث ولماذا أخرى بتوافق قول من قال بالنجاسة وهي أنه نجس ويعفى عن يسيره كالجمع لأن عائشة كانت تنسيله من سود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن غسل عائشة رجل الله تعالى عنها للمني من سود رسول الله وهو غسل ليس على سبيل التنسيل من النجاس وإنما على سبيل التنظيف إن هذا شيء يخذره الإنسان يخذره يعني يقرف منه أخذ بالك إزاي؟ قال ابن عباس وقتويل عن الإيه؟ عن المنيف الثوء قال هو بمنزلة البطاط من أحدكم أميته ولو بأذخرة الإيه اللي هو الإيه؟ حشيش الأرض امسك فتة كده فتة ومسحه كده وخلاص من تاني المثال أميته أذيله ولو بأذخرة طب ولو بأذخرة بالتبسل النجاة؟ بالطهر؟ لا؟ يقول لأن عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله قال حديث عائشة صحيح وعنه إيهاته الثالثة أنه لا يوفى عن يكيره قال لأنه يمكن التحرّج منهم. وإذا ضاق الأمر التاسع وإذا التاسع بق عائد يعني كل ما كان الأمر سهل كل ما كانت الحكام الشرعية صعبة كل ما كانت الأمر صعب كل ما كانت الحكام الشرعية كلها روحة وكلها إيه؟ منح من الله صلى الله عليه وسلم فتلخط أن المذهب في المالية الأدمية كم رواية؟ شكل إيه؟ شكل كيفية فهارة الإيه؟ لا. المادي لسه هي أول وقت كيفية تطفير المادي ثلاث مذاهر ثلاث روايات المذهب وتطفير غير غير الكالب الخنزير فيها ثلاث روايات المذاهر تطفير الحاجات دي بانتحانات انت بتدرس مذهب مش بتدرسوا خلاص لازم تفهم الحاجات دي اللي فيه مرق اللي فيه رواه اللي فيه واثنين ولا فيه, فيه ثلاثه والراجح ايه احنا تمام يبقى الراجح من هذه الروايات الثلاث الذي عليه اكثرون أن مني الأدمي طاهر وهذا الذي قاله صاحب المغني اللي هو عامل لنا المد من قدامه رحمه الله ايه المساله ال في آخر كتاب الطهاره بيقول ولو مَا يؤكل لحمه طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين امر العرنيين ان يشربوا من ابوال ابل الصدقه والبانها ولو كان نجسا امرهم به وهذا الحديث متفق عليه وقال عليه السلام صلوا في مرابط الغنم في حاجه نعم فين؟ ما عنده فا عنده لا يوفى عن يسيره لأنه لا يمكن يتحرز من الكتاب انت أنا انا ما اجيبلكش روايات اكتر من اللي في الكتاب عندك لو لو عدها بعديها عشان نخلصك عشان ثقف مع كل مسألة حق الخدوات يعني عايز بالمثال دي يعني ايه عمرت ان شاء الله عشان نخلص تتابع الثهرة واللي من اراد التوسع ممكن يذهب لمشروع الطهرة ابن بلبات خمستاشر مجلس للطهرة بس وفرجنا على الثهرة روح ذاكي با كنت عايز تتوسع يعني ودول ما يهكل لحمه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين نفر من ايه؟ من عرينة أه؟ من عجل وعرينا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الفقر وعدم الجبه وهم قد اشتابوا النمار جلود النمار اشتابوها يعني اشتابا يعني ايه وثمود الذين جابوا الصحر بالوادي يعني ودوه الوادي ود النصرون جابوا الصخر يعني ايه جابوا وده لا جاب يعني ايه والتمودة الذين جابوا الصخرة بالرسل ها تعملو ها شاقو ها جابوا الصخرة لا مش جادوا جابوا مش كابوا بتاعة بسم الله جابوا ده جزء عامل طبعا حضرتك عشان انت معذورين ما نقدرش نكلمكم بحال لو انتوا بتسمعوا معايا تسجيل بتطلعوا عينيكوا جابوا اي شق جابوا الصخر اي شقوا الصخور فبنوا منها ايه بيوت وكان النبي يقتلى بالفقر حديث النبي حتى ما يجد الا العباء يجوبها فيلبثها يجوبها يعني خرمها كده يطلع منها ايديه ها هنا بيقول ايه مجذبي النمار يعني خرمين جلود النمور ومفطرينها هدوم يعني لفيفها كده وطلع مكان يطلع منها اديه طلع منها ابناغه خروم يعني ثقوب شقوق هذه معنى جاه لو, لو دلوقتي لو دلوقتي بأغنية صح بس ثم طبعا كمعه للصحراوات واللي نمر على أسل من يشيل يعني الشمس قوله وكاستياد مستخزوة عند الأغنية عندهم يعني أنا قلب جلد نمري دلوقتي اللي عنده جلد نمري يا ماهنة يا ماهنة سبحان الله عبد ثم السألة <تصفيق> طيب نافر من عفل وعرين سو النبي صلى الله عليه وسلم مجتهى بي أنمار يشتكون الفقرة وعدم الجدة إن اني الجدة الجدة القدرة الغنى إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للقلب أي مفسدة الجدة يعني الغنى كترة لوت وشبابه صحة وفراء أي وده الشابة عنصي في الستين دا هنا بقولها مجتهد إن إنما يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم إن فقر عادة من جدا مش لأي لحاجة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالصدقة فلم يأتي أحد ما كانش في حد مع أحد فأمرهم أن يلحقوا بإيه للصدقة بعد أن يشتووا المدينة يعني إيه يشتووا يعني اشتكوا السقمة من إيه من وفن المدينة المدينة كان فيها أمراض اللي ينزلها كده أول من إذن المدينة لا يجب أن يكون له كده ما يعني بل ربهم إلا يعني النازل اليسير من المدينة. فبيشتكل النبي وعجب عندهم بعض مرة شكرا بالتفئة كده الكبد والبطن منتفخة فقال الحق بإبن الصدقة فاشربوا من أبوامها وألبانها فشربوا حتى إلى بارئوا فاقوا الإبل وقتلوا الراعي وارتدوا كفارا شوفت الندالة الحديثين فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأدركوا فأتوا فأتوا, فأتوا, فأتوا, فأتوا بهم فتم للنبي صلى الله عليه وسلم اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وتركوهم في الشمس حتى مات لا يلقون ولا يطعمون وذي أشد عقوبة عقوبه عاقبها النبي صلى الله عليه وسلم فايث من المخالفين قطع ايديهم وارجلهم من خلاف كل واحد ايده يمين مع رجله الشمال ايده الشمال مع رجله اليمين وتم لعيونهم عرف التثمين جيب مسامير حمراء مسامير حديد وضعها ان حتى تحمر كحلبه يقطع العين عذاب شديد جدا انهم إيه حارب الله ورثوله، ذهوما دلوا نازل في مؤاتي الحرابه، أو في في معناهم. فإن رأى مرام أن يشربو من أبوالابل الصدقة، وألبانها، قال ولو كان نجسا ما أمرهم به. وقال عليه السلام صلوا في مرابض الغنم، مرابض ال الذريب يعني في ب بتاء والغنم، وهي لا تخلو من أبعارها، الأبعار اللي هي المخلفات، شبه العزرات في بني آدم عند الغنم، زد لي. ولا تاكلوا من ابعارها ولم يكن لهم ها من اراغ ولم يكن لهم ايه مصليات مش مصليات مصليات جمع مصليه امراه انما مصليات يعني يصلى فيها ولم يكن لهم مصليات فدل على طهارته قال الترمذي هذا حديث حسن صلوا في مراتب الغنم هذا هو مسلم صحيح فانقيل انما الن بشرب ابوال الابل للتداوي قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء أو فيما حرّم عليكم شفاء، فإن فيه من اللي هيقول، هاه؟ هي المثلة من على كتاب بيقول وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلْ لَحْمُهُ قَادِمٌ قاعدة في الأبوال والأسباب، قاعدة في الأبوال والأسباب. منقول الأصل في الأبوال والأزبال انها من العيان والأشياء والأصل في الأشياء ايه؟ ولا النجاسة؟ طيب أصلي في الأبوال والأزبال الايه؟ الصهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته وقت القاعدة انتصر على شيف رؤسامنا سيمها من غير ما وجه انظر بتفصيل مشبع مقنع في مجموعة فتاوى المجلد واحدة والرب على الشفائية في العكس الشفائية قالوا في الأصل في الأبوال والأزبال النجاسة إذا قاعدة متفق عليها ولا مختلف فيها من مين ومين بين الجمهور وبين الشفعية فالجمهور بيقولوا أفضل في الأبوال والأزبال في ليه الطهر والشفعية بيقوله العكب الشفعية وبن حزن بيقوله العكب بيقوله الأفضل في الأبوال النجاة طب إيه موضع خلاف من حتة سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال أو على قبري إنهما ليعذبان وما يعزبان في كبير بلا إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول البول الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس تفيد الاستقراء العموم الشمول تمام؟ فهنا الشفيعي قالوا إنه لا يستنزه من البول تعجب في الناس لأن بول إيه ناجس فيشمل كل بول لعموم اللحظة تمام؟ إلا أن الأئمة الأفرون اللي هم الجمهور يعني قالوا لا البول هنا مش البول العام ده البول المعهود لأن في الواقع أخرى إنه لا يستنزه من, إيه؟ من بوله يبقى قال بول البول البول الأدمي المعروف مش كل بول فجمعا عليه يبقى الأصل في الأبوال والأثبال إيه الطهار إلا ما دلت دليله عن نجاسته كبول مين كبول الأدمي ورديعه اللي هو الغائص أو العذرة بشفر الذات وروت الحمار كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وقال اتيني بسلافة أحجار ليستنفي بهن قال فأتيته بحجرين وروتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم القيها إنها رجل وفي الوقت إنها رجل وفي الوقت ابن بودينة في صحيح قال إنها روثة حمار إنها روثة حمار طيب إن بول ما يؤكل لحمه طاهر لا ننازل في هذا وإنما ننازل في بول ما لا يؤكل لحمه شيخ السامن الثانية أيضا عمل قاعدة في الإيه في المثالة دي هل الأبوال تلحق باللحوم؟ أم على قاعدة الأعيان؟ يعني ما كان لحمه نجسا كان بوله نجسا وما كان لحمه طاهرا كان بوله طاهرا ده موضع ها ده من باب الإلحاق يبقى دقيات ولا نص طيب واحنا قلنا ان دخول النجاسات في النجاسات يعني لا يدخل من مناقشة يبقى خلينا على الاصل خلينا على الاصل والمساله دي ناس فيها تاير معتبر يعني من قال ان بول ما يؤكل لحمه بس هو اللي طاهر وبقيه الابوال نجسه بما لا يؤكل لحمه بما فيها بول الانسان الادمي رجلا كان عمره إلا ما قفف فيه من بول في الطيور ذكر على العين وعلى بقى واللي قال كل الأبوال طاهره كل الاذبال طاهره كل رجاي الحيوانات طاهر سواء كان ماكول اللحم او غير ماكول اللحم الا ما دلت عليه على العين وعلى بقى ثم اختلفوا في التعيين بالدليل فمنهم من قال روثة الحمار بك ومنهم من قال كل روثة لأنه قال إلقها إنها روثة يعني إيه كأن كونها روثة علا من علا لتنجيسها فكل ما كان روثة يكون نجسا وإيه المخالفات بتاعته بالنسبة لها روثة الحمار البغن الحصان تمام؟ ودي موضع إنك أخذ دخل شوكياني رحمه الله ولكن الأشبه إن أنك تبقى مع الدليل ولا تبقى يختبر في أدلة مثالية. ودليل يأكل اللحم وصاهر للأدلة المذرة. بقول فإن قيل إنما أذن في شرب أبواذ الإبل والإبل مأكولة اللحم ولا لا للتداوي هو اللي بقول كده بقول كده ليه اللي هيقول لي حنابلة كده قل لهم إنما أذن في شرب أبواذ الإبل للتداوي. يقول <تصفيق> لأن الأصل عنده في الأبوال النجاسة تقول لا ده هو كان يشربوا ده عشان ده تداوي والضررات بتوبين المحضرات قلنا لهم لا هذا لا يصح، الاستدلال بأن النبي أجاز شرب النجس للتداوي لا يصح، بدليل إن الله لم يجعل في ما حرم عليكم أو فيما حرم عليكم شفاء طب وإيه وفي الاستدلال في النجاسات هنا النجس حرام آه. النجس حرام خطعت إنما الحرام مش نجس مش كل حرام نجس بس كل نجس حرام إفهم دي مش كل حرام نجس المال ما حرام نجس ها أمك تحرم عليك في النكاح نجسة لا ليست كل حرام نجسة السم أن يسبي الانسان نفسه حرام نجس لا مش نجس الذاب والحريم حرام على الذكور نجس لا مش نجس لا يجمع النجسة والتحريم ها في التراض في اتجاه واحد يعني قلنا إنه كل حرام نجس غلط إنما كل نجس حرام تن يعني مباشرة هو شربه وأكله، هاه، وملامنته حرام. فقول إن الله لم يدع في ما حرم عليكم شفاء. وقلنا إن نجد حرام يبقى نجد لا يبقى نجد يحرم من إيه التداوي. طيب هنا نقول إن الضرورات بين ما عشان كده أذوه مشروبه لا، وأولا التداوي أذى المحرم، تمام؟ ثانية التداوي أذى من الضرورات أصلاً ده من باب الحاجيات. والناس بذلك خواعد وذلك أصول فهم يعني انفر بين حاجاته الكماليات والتحسنات والواجبات والضروريات فاهمين التفريق ده عندك ايه ضروريات واجبات ضروريات حاجيات تكمليات تحسنات فاهمين الكلام ده ولكن نبستوه وكأهنكم ولكن رجوع المساعدين تمام فبقلنا هنا يبقى المشهور ان بول ما يؤكل لحمه طاهر للأدلة وفي لفظ لهذا الحديث ان الله لم يجعل في حرام شفاء وعنه عن مين رواية يعني أخرى أنه نجس لأنه رضيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه وحكم الروس والمنية حكم البول قياسا عليه وعنه رواية أنه أي بول ما يؤكل لحمه نجس يبقى تحطل في المدهى روايتان في, إيه؟ في بول ما يؤكل لحمه ورضيع المشهور أنه طاهر وطاق الجمهور رواية الثانية انه نجد وفقا لنين الشافعي الشافعيه قال لأنه رضيع من حيوان اشبه بول ما لا يؤكل لحمه قال الروس، الروس وحكم الروث هي الاجود فيها تسكين الايه الواو مش الضربه بفتين وحكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه ده بناء على قول الايه اختيار الباب النجاسه انتهينا من باب الصغارة ولله الحمد والمين تمام؟ نكمل ولا تقيتم؟ طب هنستغي بهذا القدر في هذا الجلسة ومعنا الصراحة نستغيبها إن شاء الله تبع اللي فيك؟ صح ولا غلط تبع السبعة طيب يعني يا أصر لسه معنا يا براحلة طب إحنا هناخد الصراحة كده شوك رأينا نقول أستغيب المتاع وبعد نكمل الجزء الثاني في كتاب الأنيع عشان ننتهي منه وجودنا سبحان الله و رضا الله و محذك نشهد الله إلا إلا أنت لا ت